g 2 pet i je Wahun wasun obavljanje potrepština kada ulhaad kada Hoću u biblioteku. أذهب إلى المكتبة الع أريد أن أذهب إلى المكتبة العمةوكجر أريد, <تصفيق> أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أريد أن أذهب إلى مكتبة بييع الكتبك <تصفيق> أريد أن أذهب إلى كشكل الجائد. أ أن أذهب إلى كشك الجائند دا أريد أن أستعير كتاباً أريد أن أستعير كتاببا يا داكو ني أريد أن أشتري كتاباً أريد أن أشتري. كتابا يا хочу да купим أريد أن أذهب إلى المكتبة اريد لكي استعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة ال الع لكي أستعير كتاببا يا خاوكنيجر داكووب كنيغ أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاببا. Ja hoću do kioska da kupim novine. Orid an azhab ila al-kushk likai ashtari jarida. Orid an azhab ila al-kushk likai jarida. Ja hoću do optičara. Orid an azhab ila akhisai naffarat. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات يا هوتشو دو أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر يا هوتشو دو أريد أن أذهب إلى المخبز اريد ان اذهب الى المخبز يا هوتشو دا كوبيم أريد تشاله اريد ان أشتري نظارة. أريد أن, أشتري نظارة. أريد, أن أشتري نظارة. اريد ان اشتري فواكه وخضروات Urid ja hoću da kupim zemičke i hljeb اريد أن أشتري خبز hamam وخبز عادي اريد أن أشتري خبز حمام do optičara da kupim naočale اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات لاشتري نظاره اريد ان اذهب الى اخصائي لأشتري إلى لاشتري يا хочу да идем до супермаркета да купим воче и поврще اريد فواكه وخضروات أريد أن أذهب إلى سوماكت لاشتري فواكه وخضروات يا ها باكررة دكوم زامجك إخاب أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي